وصلي على سيدنا معانا ببعانا والتحسين وصلي تعلمنا بمجهنا ذكرنا بما يا ربيس وبيسر ولا وعين يا كريم سبب نهائي صلوات الله وسلم وعين وحسري الله إلهي كعصر فيما ملكت إيمانكم أمام ملكي our... يمين فين يمين فين يمين فين وعاد خلقين شخص إليه أعب صلاة الحيوان المحترم وعاد وحي أحضان بعد إلك إلهي نهان سيئي وحا يلهي نهان وحاس إليه أعب صلاة الله وحي ملكي أما, هذا اما حيوانا هادو اليها او عبصر انا مامولة صفيا مامولة يعني وحيوباني السيا اهمالا قصو بنا حقودي حقو حقبو حقو حقبو بنا وحيئيه وقواني يعني حقصو بنا حيالي وحيئواني هذا التفلي فتيني وحيئيه هذا التفلي حرام والله يملى بض احمد و و صلوات الله و التوفيق من الله في صلاته و صلوات الله و سلامه عليه وخسر اسمه فتق الله الى حفظ الصلاه صلاه الى الله عصرا صلاه الى الله عصرا انها وحوار انا, أنا صرات فيحاء وبرتان ابن ام الدين واي تعلم الايمان واي يعني دينك عمودك سواء رفق الى يو دومكليس اي رواه ربطوا سفيه ان ابو طه اعمال بدن الى اصوال بالان غيره كانت دي ضاله يعني في الصلاه تبعنا الله في الصلاه انت هذا الهو الشيء أوسفين على برطة لا صلاة الله في الصلاة اتقوا الله في الصلاة كأركان تيدي لبرطة فرودة لبرطة هي آتين أبعاشر هو هنا أقوى عب ومالكات وما تينئو إليه وعب صلاة ومالكات أيها نتي أيمان وكملمين فيه وإيها نتي سيلاه واي, واي الحيوان وحيث تقعادو ماذا عاموا واي وحيث دول العلم عام بطايا المالكي إي نحوه سلادس بحريريي ناقواس وحي إيطاح وبانهين لا قموا نفع ضودي مرشضودي واجب ملكي او ملكي او واجب سيروا سلاة واجوب كين حمال واجب وحريري ربنا سلوات الله والسلام عليهم حسنين اكتقوا الله في الضعيفان لما الضعيف لإله وعب سلا لما الضعيف إليه وعلى الصلاة في وجله وعلى الصلاة معنى بنكي بنكولي إليه وإليه عرديسي إليه بنكولي وحيالة وغائق عشان كريت معنى هو الله هنا لما الضعيف ويعني ميباها دائما بعد يمكاس وويدين صحابه وعزيرين يا رسول الله يا رسول مملوكي يا رسول الله معامل ونحريز له ومعامل وضع وحي يغوانين هكو كلفنا وحقودي هكو قوزفلنا وواجبك إسنا ضع هاي ضعف يا اسمه عيسي من هذا المقاعد برجلع يا أمت يعني ووجريها إن الله وجلعنا ولو استقطاب هو البرج اللي هو لو البرج العقرب ولو نحريته الضعيف كده الله وسلامه عليه اعتبروها ان لله افصلت الصلوات في الصلاه ادعوا الله في الصلاه ادعوا الله في الصلاه معنا 12 في صلاه جوجلتان واختيان كوبرتان انا واختين كوبرتان اول دائم مش توخت دكتور جماعه لو دكتور هم بيني اني ارال نخا مشط انا هم في الصلاه اتغلى في الصلاه وشع اليدين واتقوا الله فيما ملك إيمانكم لو هذين يمينتين هالة إليه وعب صلاة لا تمدد رحمة خف سنة إلى الأوي السنو تذكرنا عني إخوان بضرنا عمان إخوان وجوان إن شاء الله تعالى أنا أفقى ما السنو بعد مهل الجوان حتى سفي عندي الأويسي ثلاث دو جريب ري وحان تجوغني حديثك بخلط لطغوة الهري بعد وحان لنما يعني منهج كنا وحان تجوغني باب النجاح زاد حديثي في آخر تاة ولا بنا ولا شاء الله إذن استوء أن جعلناها مانتا صان أخي مرهي هنا لحي يوكي سماء ذهن بخلات سبعه يسوكي و ال كل بوافقين بعد الله نسفي على شطره طلب الله فاله ولازم زحمه فيول على شركتي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فبعلمنا بما جهلنا وذكرنا بما نصينا بفضلك يا لطيف شبه يسر لا تعسر واعين يا كريم سببنا سلوات الله وسلامه عنه وعسره اتقوا الله إليك عبصدى اتقوا الله إليك عبصدى في الدعيفين لما ضعيف يوودي إله وعب الصدى لما ضعيف يعني حقه يوودي إله وعب الصدى معناها محا يا رسول الله أسحك ويديين ضعيفين يا رسول الله صلك إلهي ويديين محا ضعيفين كايهين ضعيفين كواحوا يحسين لما ضعيف صدوك هو توارتكم لا هيان يعني لما ضاروا عليك عبصره في الضعيفين معنا الهي على يعني هناك بينشيني وحاد يعني ذا ويشين لما بالضعيف قى ولا باقي له يعني يا ويل ضعيف يا رسول الله متغيرين ناك تواي. ناك تواي. لما الضعيف حولها ملوكه مرتي أدومك اللي يبسج جري والملك جري كي أديسه يبسجه ومملوكه ملكه هذيه هو المرأة ناكت هواه ناك هواه معناها لما ده اتطورت على هين حول إقوة على هين ده مان هي يعني مهما كان ساجهين لقد كان على كل حال وحال أمري يعني إله وعف سلام عنها ومعام الله وضع الله خمّا دمرين يونح ريس وحان إيغا الطبق توقيهين هكو مشغيلين يعني هكو غوث فلنا وواجبكا هكو غوث فلنا وواجبكا هكو غوث فلنا حقيق واجبي هكو غوث فلنا حقيق السنة هو آهين هكو غوث فلنا فقاس ضعف يعني اكو شيء في ضعيف بالمنوشي تور معناها وحلو في ان برجلاع لو, لهذا لو هذا لو برج العناض يو يعني عمان تو يعني لو د تونادو اه على كل حال كل ما كان اضعف صحاظو كو تور دال او اس ليها وتور ورترن استعمارا نيكاسي الهي قناي دي سي نورنتي سي تامو متحد مينساوي يعني قال له الهي على قرقاره كان ضعيفه قيس ليها هو والله ضعيف كفئ كان ضعيف قال له قرقاره ادوني الوانا وقرقاره ومغعبل ناس لاي صيام عالي مني علي او ضعيف لمور ربي دي هو اله لا له هو اله اله وحقولا مجر نورك ضعف في كسفها اي اما كشوفه هاي الهي وحسها وحست بكبيها تركلا وعلى سيها او خوجك الهي او طمعاتي ظالم جيزن السلوار قرايو وارجل عيون وترني هي نيكا علي قليل دل... كي دوم كي دوم يلو ارغودا كاركا سي خوك بدم مايل كناي لي ثا قواش عسكا قبيله عسكا يعني كي دولمو اصحابارو تقدر عليه دعدش اهبلة كي ظلم وكان ضعيف كا مملوك انات إلاك... اللي دا... كي ضعيف نمشيه رمضانتو دنتو اه يعني... مم... معايا اللي انك مبلوغة يعني السيد ضعيف كوهاي واي ام مبلوغي سيد ضعيف سويهاي معايا اللي مالي قيسي قهر قيسي اهان هيو ظاهر كبه ننكي اوسيقى ايب زيدي او ملكي سي اصحونسي كاسي دائما يعني وحواني ضعف قيسي قهر قيسي قهر قيسي سرعيان احجراه وحالو دراوا وديال اللازمي يعني عن اله وديها دي يعني القوص التنفقات والقوا وحالي يعني تمكين هدي له وحده وهذاا منك نحو سك توايا يشكي يعني عمضح عس و قلا و يوم منزلك لازم تسلم وجهي منك حقيسي اني او كضل لزومي انت على كل هذه يا الله خطاب و امث الخاص هواي ميلان عبد اللطيف ريو فدادكو هواي النينك وليسي ما كان النينك هذه ام عموا انت وسقليان على كل حال تسمع عن ايه وحوايه في قبيها قوا ضعيف نقطه حسن ومعنى انت الجياد شو بنصلى الله وسلامه على ال الله في الصلاه سرادله وعبصره معنى تغلى الله مد شعري عليه الصلاة, الصلاه في الصلاه راد له وعبصره عندنا وحادث الله الى وعبصره في الصلاه اللي عندي وشع العدي هو صنغن قيس تحجوره صنون الغي يعني تاكيد اهل الشعري تاسيس ما تاكيد الشعري واهتمام معايا اللي صلاة ايمانك على مكسي واي وعماد الدين الدين كتير كي دي واي ايو قلبك ضحي السلامتي سئذا لا يفتا ذنبك أسوقي يعني باب الغيوب لنا يكون فرطة وحي إليك وعلي أنس ورسول أي فرطة, فرطة على كل المحل النجاة كي واي الهي ميلو معدن المسافات يعني قد قلنكي او مقعيسي او سافي اه شي ضواي امتان <تصفيق> <تصفيق> وحسلاة انفع <وارد. تصفيق> علي النبي وعسيري يعني اتعوا الله فيما ملكة ايماله معناه في الصلاة اللي هو عب سلام حاله ووضاء اركان تذي شروط تذي يعني سليالك هذه وحي يعني ايده رأسا يعني ايماله وليه ماذا صلاة اله هو عفسده معنا وموته كامل وليه ماذا وحي وجوب اهاي وحي صلنته اهاي وحي شروطيال كذا اهاي افسده وقتاس انتاس افسده يعني ايدي وحوين ويه يعني لواشد اله يكون كل مهي سائده لويزه يعني قال هذا النور كيسيسو بحييزة <تصفيق> يا لي إيلي وحا وحيالها كلا وحي ارتهي أي قولي ونتهي صلاة بكيليها وحلسكك عائلة صحيحة لدكها يماها حرطة إستهيري بعد سطر عوالة وليماؤ بعد هذي عرضي أسرطي المحلقي جغسيسة دائرة هاذو جغس كان بعد ربك أوجيسة أضوخ عشع بعد ذلك يقضي اخر سالو جيه فاتح ذي اخر سالي اهلا يا رواد ذيكري اي لاذا اللعيمة وحيالها البضان كودي او كوريبت او كوريبت او كوريبت امور اخرى يعني اي زيادة الساعة وحيالها البضان كلاه اي نزائد هاي عبادة كلاه ذكري صونكي يعني حشي وحيالها البضان كلاه اي طمين اعيد كلاه قد ردد الى وابصدو وحي خبطوا لماذا صبنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم وحي ميكي اي هنتين معنى قعمي وحي هنتين لها او عبصدا معنى ولطغنا الهلفيعا الى لي حقولي الى ليا وحي يكه مازو او مرعي في محاملو بقى اوقفك يما له ويعني علي رضي الله عنه كرم الله وجهه يا الدون الدون يا اس اس هاي اس حبلو حبلو هو مزوره اذا دخل جوا اذا بختي على الشيري الشغيري الشغيري ولكاس مغلي وايد جو وهو اسنه وايه اصلا ارك اذا تغني هي وانا يعني هو يده ويسي راحو وراحو قد يا دلقات هذه يا القارصونا دلقات هذه يا يعني انا الدلق اي يعني او وحنقف الضلالان يعني ادي وقوهين اقواي يو انادي ان وتامن هذا مرت السري سيد علي نقي ملكيه يراي او مملوك هاي مرت اهل حريه لا بعده قال اسري سيد علي او منك كرم فيسي وخلق فيريها انتي اصيالهاي ومملوكيسهاي اما زي وحي اصي اشخيهاي تاقدر او اشخيهايو يعني ابدا رضاودي كرم كيسي قمتهاي اذا ارتي الى وحي البناء اصيصو بهايان وحي ايلايان وحالة وفيرها نكي او يعني ايها يعني هستيش اكجره هستيش قريئي اناس يعني كرم كيسي وينوي او كريم اساها مالهو إيه كان إذا كان كريم كيسيا للهوهي ويقول لي لمعه يعني وحلق روائينا إنه إلتوري في سعودان معايلي أدبتها وهوين أه لمن أدب يعني مؤلوهي له شيثني ولقالي ريها أدبتها وين واحكسته هادان النومي وحسنت الله فيما ملكة إيمانك ولم قرزك علي كوا يمينتي أي هلتي يعني الهو عبر الصلاه وحاسك اشاره حق الحق الى شيء حق حقيقي اكيد حق الخلق انك اجري كي يا, رسول لما لما يا رسول الله عدل مع سيدنا النبي يا رسول يا فيتغلى في الضعيفين لما الضعيف اتوت ضرر حقوا الى الهو عبر ويدي حديث لما تويت لما روايه واه وعيني يا رسول الله ما ما يلاما ضعيف محيين وعثر صوبرها المراه الارمله ناك تا او مقعد غروبت اه ناك تا او غروبت اه على المراه الناجره ناجتي الامر الارمله ناكت او غروداي ناك تا او انهاي السنين تاسواهي قو وهاي ارمي الله ومعاوي وحي لهاي فقري ايه يعني اقول ايه لي ناكتا وحي عرب الاهين مم. بضنا وحي كمجعا كم وناكتا لين انك الله هين ايه الاهين ايه يقول ايه عدميتك افيا منك ومعايه الاهين يعني على اكلها وحي فقري او يعني قرب معناها وحلوجيدة وقربوني وفقيرتي اللي هو دا, دا يعني ارمال معنا بعض ليها ملكي ممكن لها ارمالة نكاسي يعني بورها يوبعاتي يعني صحيدي نواك الاماتي معناها هو ارمالة معناها حلوجيدة وفقيروي صحيدي نواك الاماتي بعدك أول دقائق حقيصة لقصة أغلقاتي محمد بن روح إنت الله عبدال رسولنا وحاسر عليه الصلاة والسلام إنت هو ناكتك ربط إيوه مزري اليتيم عنق أغنك أهاي والسبي عنق عنق اليتيم أغنك أهاي ماهي السبي علقي يراو يعني اليتيم اوك هاي علق او اضي الاهين شأن اهان من الاهايا والاهايا دول اهاتيا فرق ما لها اسم حقيقي الىه عبسراء <تصفيق> على كل حال انتصار والله يعني السبي يتيم ضعيف يا ويه ايات من المغطو انتهى ضا ض مصروف ولا كذا مصروف ما كين نكاد مصروف ويو واك حق نكاد بركي مصروف هاي اما وراك هذه اما غربيه تكونوليه دالك هذه عنيسه يعني يا دكتور حق ايك فان بان داي مرقينين قاعد او حقيدي اواجه اي عونيسو اي قمتهيزو اي يعني اي يعني الليها اهرمات مرقينين الباشو واي مرقينين باشو عضوة بلاسية وعيربتو وكارونت هاي مرقينين كالمصروفاي ورونت هاي علق يقيم قل الساواي كي اوضن الله يشرعي اهان نبي وحق قبور هي تردارن كي سي يوم ودلبي كجران لم قواني هايلي نفط يعني قلب غير جس قلب غير قلب نفو قلب يزيد كبر كلام قوان هايلي ايتي تحت قهر هاي كجران عيسالك شجره استعماله بكسب وين سملايا هايو بكيسي تعيفني مملايين فكيرك لا استعمالا على كل انت واحد الله وصلوا خبصوكم هدا ان شاء الله بله انعوه هذا نبيه احقوه او جيمي عبئهت او البركيس نيت او امورك اها ان كفرني ان شاء الله احد يا توسكو انتي مقا انتي كليتك. او كتاب كان يعني ان شاء الله تعالى نوثاء ذي هايان نوكالمها ان اخر نوع هل نسو الله. اللهم صل على زيدنا المكلمة فعلى آله وصحبه وصلم علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نصينا بفضلك يا لطيف يسر لا تعثر واعن يا كريم اللهم صل على واط ما و السلام عليه الحاشره اكتب ليها اليك عبد الصمد وصلوا تكره 55 صلاه ود من توكته وشوم صوم شهركم بالشين او رمضان كذا للصوم و ادو زكاه اموالكم مالكم زكيه سموكته ومعنى زكاه المال تسبحيا مالكني مالكني زكدين بخيا دايبكن حاله تهي بها ان اموال زكاتك ام فسق ونفقي يرو ديبتاي حاله تهي يرو ديب ايتاي حاله تهي بخيا وتضيعوا ده امركم امكي كاسحب عن تدخلوا تدخلوا هكشيني جنة ربكم ربي جنة ديسة انتهى ديشين جواب الامر كواهيه يعني جنة لا قليسين هواهي حديثنا صحيح هواهيه بأماما لك وريي اتقووا الله الهي كعب صلى معنا عقابه الهي عذابكي كعب صلى معا السديسنه رسبرؤ اسك حبيس اسكرايو وحي إلهي اثني وراب اسكرايو دا عاد كينا نفتيني واد كاست دا عاد إلهي اوازلنا معناها تغوضكاو وصلو دكته دكذا خمسكم شانتي سعادات صلوات ثلاثيالكي وشنطه اعين او فور دي احاش ريدي دينكلو واد الضروره لهادي ايوه نبيا سعيد فيها دكت سعيد فيها محايني سلاة شنطي سلاة ضوط اللي شنطي سلاة ضوط امت خلي او يعني شنط سلاة ضوط نو كل من يمجد تو الا امت داين و شرف خليد و الهي محمد معانا صلى الله عليه وسلم امت داين و شرف خليد امت شرف بدن المسوح بحيني اي امت داس عن الدرا بي اصلو خمسه كمشن في دفتا لرو وسواري شنطي تو شنطي صلاه توك معاله ومظهرك لامبيذ ثلاثه ثلاثه صلاه, صلاة توجتي عني صلاه الصوح الذي ادمه للفرضيه الي ذكرك ليداء للفرضيه الي نبيال او شنطه صلاه نقول مجرو الا ام ودي او محمد ام ودي صلى الله و عليه عصر النبي سليمان لو فرض خاص هو है مغرب النبي وبي خاص عشاء النبي يونس اوقات يعني حديث كلمه جري النبي او قول النبي يقول की महशते في <تصفيق> اوقاتها <تصفيق> لم مرتين وحسير اللغه وما وهذا وقت الانبياء قبل الثاني تبرير عليه هذه اجمال, وقت اجمال على كلها محيه لي نبي وربه واخت او خاصه هاي نبي وربه واخته او خاصه هاي سامن عمل مهين شنت صالابط نبي والثلاثه خص لي امضيسي انا مضاني وشرف عليها وشرفت الله على وزياده يعني نقصانك على كبير ايب توضن الله أستره ومداني وعي محمد صلوات الله وسلامه عليه لنت الإسراء على صفر ديالي أم بيضة كلاسة نيول بخلات دوني أصلحي سيادني شيخ نيواي حدثة القهمة نوالسوحة نوالي آدم على ديالي جور كنوب داود اخذ وعد اثر كنوب سليمان مغرب عقوب عشاء النوي يوسف يا انت راساي معالي النوي ولد بابا ثلاثه زونيا ومدير لوفر ديال اما انكه انك كل كل مي ما جرى عدنا معاذي رسوبنا سلوات الله وسلامه عليه وصوموا صومة شهركم بشي صومة بشي رمضان كأهيد بشاني صوم كأهيد بش رمضان وآهيد معناها وحواي يعني وحلو أذيفي وشهركم بشي إذا نقول لكي خاسموا من مودولن يعني يعني لكن حديث مرفوعه امر عيسى قحيم يعني لسعر اه حديث كان سعربي 5 كوم يعني بحديثنا وحوائق رمضان بالشهر رمضان كما كتب على الدين من قبلكم كتبه الله لا وفرض على الامم قبلكم ام اليافنهون ونورين كل هور الوله انه كان خاصه عليه الصلاه والسلام في عاشوراء صوم يجري ان ترى ما كان وفرض لن محمد صلوات الله وسلامه عليه عاشوره يوم يجري فهو تاني لو مشروعة سهالة هاي تكيهيري يعني اولي هاي اما ضاعونك انو خاصة هاي اضافة ذي واقصاص اقتصاص معنا وحنو قلوني اهان اي اهات اهانا اي, اي نبدأ سوموشا راكم بشين يا سهيري اي كالغاينة ما انو اهات وايها دولة اللي ايه كالغاينة يعني اي فردنا وايهات بعد جولك أسألها وحيحتها لكتين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاو رسول مجري تلك رمضان كالفرديين عشور رسول مجري لو رمضان كمشروع السهال لسول جري لهاي وطاني نبي هو سوم لهاي لو غطاني سول لهاي لها بش رمضان كنبي هو سوم لهاي وعشور على كل حال معناها الساسي حجرولي ايتهاي سوما عنه يسمحه هاي سوما نفتي الدليا الهي قال لي ودليا هو وحي نفتا اي ملعسي سمال انت هم بي ايو وفي بطناي ايو يعني جماعي وحيالها نفتا ايوبانتا ينبها ايو تاريسو سوعلس كايدك ودليا مال انت وجه مخصوص هوه وحال فرض ريال النبي رمضان كمدين وسوجو فاكر <تصفيق> الفرض غيري معناها مكي اي وايك امنها حكمه لو فردياني وعادات مكي عداوه الامثال يقول المثل هاي عداوه يعني امن هذين في الدخاسه لا تقصوا شهواتك انه يعني شو بلاريا وهي رواه صوبيا غش وادا طول حلالك عليه مركنك مو ميت اه دينك سلعه دوب في استورتو مو بانانا معيلي وحليل مركاتي صوما صم مفتو عياله مرحيسي كتبه سوديسي اسكوبا مع الامر انه يسمون درسونا اسير اعد وادي زكاه اموالكم زكاه اموالكم مال يالكي زكديسي بوت او معنا على كل حال يعني تاس الوجوه قدالهي وحاله بنواعدك او magais ilahi marku divi khoya ani santa gi dudi barahi